فاستغفر لي لا انما السلام لم يذنب دم انما هذا من قبيل يعني حسن التعامل مع الله سبحانه وتعالى انما معلوم انه سلام لم يرتكب ذنبا عليه الصلاه والسلام لبعد وفاته هذا فعد عمر بس هذا بيان للتفسير ايامها يعني. هو فين فيلم في الحلية رقم 16 الاولى ايه عندك ها كيفية الطلب والطلب استاذ نبدا نشرح في في اكتر من مكان فكل واحد طيب. الحمد لله يا استاذ الطلب والطلب قال مسمف رحم الله تعالى الشيخ بكر عبدالله أبو زيد قال كيفية الطلب ومراتبه قال من لم يتقن الأصول حرم الوصول ومرام العلم جملة ذهب عنه جملة وقيل أيضا ازدحام العلم في السمع مضلة, مضلة للفهم مضلة للفهم وعليه فلا بد من التأصيل والتأسيس لكل فن تطلبه بدبط أصله ومختصره على شيخ مدكن لا بالتحميل الذات وحده وأخذ الطلب بالتدرج كيف تتطلب والتلقي يعني كيف يطلب الرجل العلم وكيف يتلقاه فقال من لم يدكن الأصول حرم الوصول عايز أقول لي لكل علم أصول فينبغي أولاً أن تتكن الأصول والمقصود بالأصول المتون متون العلوم الشرعي إنسان يكون في كل علم متن يحفظه ومن العلم جملة ذهب جملة ما لم يدكن الأصول فرم الوصول ليه؟ لأن العلم الشرعي بتاعنا متنظم السلف كتبوا فيه مختصرات ومتوسطات ومطولات لشانتبع عارف كتبوا فيه مختصرات اللي هي المتول زي دلوقتي في العصر بتاعنا دلوقتي بأسنا مدن تيتر المتفاق أو مدن البداية زيه بقى مثلا متن حلي الطالب العلم تخش بقى على جامع العلم وفضله لابن عبد البر تخش بقى على كتب كبير تذكرة السامع والمتكلم في أداب العالم المتعلم لابن جماع تدى بقى تقرأ كتب أكبر كذلك في الفقر عندك عمدة الفقر ده كتاب صغير جيب الفقر كده على نسب الإمام أحمد بسيط وبعدين دخل في الكافي كتاب أعلى شوية ده المتوسطات وبعد دخل في المغني دي المطولات يعني من قدام نفسه ألف كتب في الفقه سلال كده بدأ بالعمدة قمت الفقه ثم الكافي ثم المغني ما ينفحش بقى أروح أشتغل في المغني ونلسه ما قراطش حتى باب في الفقه أو كتاب واحد في الفقه لا لازم أخذ العمدة مثلا الأول وبعدين أخذ مثلا في مستوى الكتاب الكافي العمدة مجلد واحد عند الفقر أخذ بعد مثلا الكافي أربع مجلدات أبدأ خش على المغني ستتشر مجلدات إنما رح أقرأ في المغني وأنا مكرتش كتاب الفقر هو دي المسألة من لم يتقن الأصول حرم الوصول يبقى عندنا مختصرات متطولات متوسطات والطولات كذلك في الفقر في مثلا البيكونية في الحديث مثلا 34 بيت في الباعث الحثيث كتاب برضو في الحديث في نقبة الفكر كتاب في الحديث بس كله ترتيبات يبقى أنا لازم أعرف الكتب حسب الترتيب أنا حد أنا ريل مبتدئ انا مبتدئ أبدأ في إيه؟ أبدأ في الأصول أخذ أصل كل علم أصل كل علم في العقيدة أحفظ متن الطحوية أو متن الوسطية أو متن كتاب التوحيد أو الأصول الثلاثة أو شروط صحة الصلاة لابن عبد الوهاب أو كشف الشبهات أو المسائل الأربع أو الأصول الستة لابن عبد الوهاب برضو يبقى لابد أن أنا أخذ كتب برضو العقيدة أول بأول مرشل للشريعة للأجر أقرأ فيها كتاب المجلدين للإمام أبو الحسين الأجر وآني ما قرأتش متن الطحوية أو متن الوسطية أو متن كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب لأن ده مطلوب مني إن أنا أتضرع في العقيدة لا تكتفي بمتن واحد ليه؟ لأن كل متن بيعالج بابا معينا يعني مثلا كتاب التوحيد كتاب ألوهية الدبحة والندر وكذا والتوكل والاستعانة والاستغادة العقيدة الوسطية كتاب صفات، أسماء وصفات فإنثesaً لو خدت كتاب للعقيدة الوسطية وأمتي ماشي تبقى أنت خدت جانب العقيدة خدت جانب الأسماء وصفات فقط طيب لو خدت كتاب التوحد وأمتي ماشي؟ ل Ching خدت جانب الألوية طيب لو خدت كتاب التحوية وأمتي ماشي لخدت جانب الفيرق المرجئة والمعتزلة والقدرية والجبرية فتخلي بالك العلم قال من لم يتكن الأصول حرم الوصول حرم الوصول واحد ما قرأش لسه راحك المختور ولا الخلاصة البهية وراح يقرأ في زاد المعاد لابن القيم في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم طب يعرف نعرفش واحد ما قرأش في الكتب جملة لسه طري لسه غض ورايح يفتح فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمين ستنفين مجلة ده كلام شيخ الإسلام عايز حد يترجمه يفكه رموز عايز تنفك يبقى التدرج مطلوب إذلك قال من رام العلم جملة ذهب جملة اللي مستعجل وعايز يخلص, وعايز يخلص العلم من أخر هيروح جملة حيمشي جملة شوف الكلام الجميل مرام العلم جملة ذهب جملة قال وازدحام العلم في السمع مضلة للفهم يعني ايه يعني انت لما تطلب علما اعلى من مستواك فيكثر عليك دارش تشيله زي اللي شيل حملة اكتر من, من طاقته داره ينكسر وزي اللي قاله طعام الكبار سم الصغار لو انت عندك طفل صغير رضية وبالاش ادي له حتة لا اديت له يا شيخ لقم تعيش وهو رضية تموته لو تموته استموته ادحنا كده احيانا الانسان يغطر في طلب العلم وعاز يلبس ثوب اعلى من ثوبه فيقوم يروح يقرأ له مسألة في المغن شا لما يقعد في وسط الشباب ولا الطلبة يفرض عليهم مسألة طيب محدش اراها لسه يشتغلوا فيها شوية بقى إيه بتاع المسائل دباب بتاع المسائل لا أنا سيد مسائل أنا أبا ليش دعو بالمسائل دي أنا ليه دعو بالعلم خلصت في الفقه إيه طيب خلصت في النحو إيه خلصت في النحو إيه الأجر... الأجر... الأجرمية آه طيب أدخل مثلا على الضربة اليتيمة أي طيب أدخل مثلا على كتاب الحريري لقصيدة في, الف... في النحو أقرأها آه ممكن تدخل على شرح الفيت بن مالي بعد كده آه إنما هو لسه ما طلحش من الدرومية مش عارف الفعل والفعل المفعول وراح يقرأ فوق في الكتب الكبير لذلك يقول من العلم جملة ذهب جملة وعليه فلا بد من التأصيل والتأسيس لكل فن تطلبه بضبط أصله خلي بال ومختصره على شيخ مدكن دي بيسموه يا أخواننا طريقة العلم الشرعي الصحيح اللي هي طريقة المتون وهذه الطريقة مش ماشي هنا في مصر قد كده مش ماشي في مصر قد كده إلا بعض المشايا دي شيخنا الشيخ الواحد مثلا بي الطالب بيمسك متن ويحفظه ويقام يسمعه للشيخ يقام يكلف واحد الطالب يسمعه عليه فيبقى حفظ متن في الفقه متن في العقيدة متن في السيرة كذلك شيخنا الشيخ الشام أيضا يبدأ بالمتون حفظ القرآن والمتون خلص المتون يبدأ في الشروح اللي هي الايه اللي هي المختصرات خلص مختصرات يبدأ في المطاولات خلص يبدأ في المطاولات مستعكلش فلذلك يقول اول علم ايه قال بضبط أصله ومختصره ايه مختصره؟ يعني المت اللي اختصر العلم على شيخ مطقن ما تعودش مع واحد زميلة كتير على المت منفعش كتير على المتنة على واحد شيخ يكون الشيخ ده درسه ودرسه كمان ونتكره عليك كده وهو نايم كده هو يقول لك لا دي كده ودي معنها كده على السريح كده يبقى هيدك لك المتن وقد يكشف لك غوامضه ويأتي لك بشارده تجي تسمع المتن عليه خلاص يبقى أنت حفظت في علم متن علم معين حفظت في المتن خلاص زي مثلا في البداية ما سأخذناه أخذ الوضوء ستة, ستة طيب متى تجيب الدعوة بأربعة أمور أن تكون عينية أن يكون المدعو الداعي مسلم يحرم هاجره أن يكون في الوليمة منكر أن يكون ما له حلال أربع حاجة طلعت بهم أي مش مهم الأدلة إحنا دلوقتي ما إحناش في الأدلة إحنا بنأسس بنقص العلم أنت العرش دلوقتي أن الدعوة للوليمة تكون واجبة بأربعة أمور خلاص لو أحد سأل دلوقتي أنت تجي بالدعوة الشيخ والله أنا أحفظ أن ياب أربعة أمور كذا وكذا وكذا ثم ما هي أركان الصلاة 14 القيام في الفرض مع القدرة تكبرت الإحرام قرأة الفاتحة الركوع الرفع منه كذا كذا, كذا. إيه بانت عند الوقت عرفت حين اللوت الوقت جاي يا شيخ سبحان ربي العظيم لو سبتهت الصلاة الباطلة تقول له لا ليه لأنها ليس من الأركان عرفت منين لأنك انت حافظ متن بيقول أركان الصلاة 14 رقم طيب شروط صحة الصلاة كان 9 لو واحد سألك يا شيخ السجود من شرف صحة تقول له لا ليه؟ لانت حافل شرف صحة صلاة الإسلام والعقل والتمييز والنية ودخول الوقت واستقبال القبلة وستر العورة واضطرر من حجز الأسغر والأكبر طرطر البدن والثوب والمكاة آه لا, لا لا لا لا يبقى أنت بتبدأ تمشي صح إحنا عندنا بقى مصر دي بقى برد العجاي تجي تقول على الصح طلع لك فيه سبعين عيب أصلها طويلة أصل عمر ما نضمنش سأنا عايزة نفرخ دعاها بسرعة عايزة نتطالب بعد سنتين يقعد على الكرس ويقول هيقعد ويقول إيه ولسه عارف حاجة هو عارف حاجة أصلا إنما لما تبدأ أنت الشيخ يقول له قال بضبط أصله ومختصره على شيخ مدقن شيخ آه مدقن بقى يعني إيه يعني مدقن يعني يكون درس هذا المتن على ايد الشيخ زمان ودرسه ايضا فيبقى الشيخ كأن المتن ده يعني ايه معجون بيه حفظه فهمه فهم اللي فيه قبل ما تنطع حيقول خلاص واحد بقرأ عليه كتاب التوحيد طيب انا مثلا درس كتاب التوحيد ده من الزمان عنده فلان وفلان وفلان وبدرسه في المجموعة الفانية والمجموعة الفانية طيب لما يقل عليها متن التوحيد خلاص اها بعر كتاب فضل التوحيد كتاب ما فضل التوحيد يكفر به من الذنوب كتاب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى كتاب الذبح لغير الله كتاب كذا كتاب كذا آه يبقى هو بيقرأ أنا خلاص إنما واحد بيقرأ على واحد لا اللي بيقرأ عارف يقرأ ولا اللي بيسمع عارف صحح وتبقى معجنة وخلاص فلابد من ضبط العلم هذه جملة لو أقفنا معها النهاردة بس بس تكفي كان هو بضبط أصله ومختصره على شيخ مدقن لا بالتحصيل الذاتي ما تاخدش الكتاب وتقول لها أنا أحفظ المتن الوحد ليه؟ لأن المتن قد يكون في كلمات ولا يسمع إذا كان متن أبياء الشعر ترشتراها ولا بالتحصيل الذاتي وحده وأخذن الطلب بالتضرد تدرجة مطلوب إنسان ما يسعجلش دماغ أخي تصل علي كان بيحضر معنا هنا كان من ضمن الطلبة اللي بتحضر هنا من زمان من حوالي خمسة أسنين ورح بلده بلد بعيدة بينا وبنا وحدة 300 كيلو تصعي علي قال لي يا شيخ قلتوا نعم قال لي احنا انا حضرت معك بتوشف ايمن بيزيز المتفقي لغاية نص وعايز درسه اعمل ايه في النص الباقي اركم في السؤال ده بقى حضر بداية المتفقه مرة واحد وصاحبنا بقى بسلامته عايز درسه مرة واحدة عايز درسه طب ينفع تقول عشر مرات قول انت حضرت العلم لعشر مرات حالك تبدأ مرات تقوم يلا يلا تقدر بقى تدرسه تشرحه تبقى تبقى فاهم تعرف ما واحد يدخل بيت مرة واحدة واحد راح يشتري بيت فرج عليه رجل لاخوت في البيت مرة واحدة زي واحد دخل البيت عشرا مرات دي زي ده دي ذي teenage عرف في المره العلمية عرف أن هو أربع أهود UCtv و حمام في المره التانية عرف إن غasma أهود UCtv و حمام مضبخ بس الشبابيك تلا كده وكده في المرهní العرف ان هناك نوع ابب 하나 للنساء و بب رجال في المره بعد عرف ان شرع المدخل بيه و بني خرانه حوالي متر ونص بالظبط أو متر وخمس واربعين المرة اللي بعدها عرف ان الجدران ديت على طوبة ونص المرة اللي بعدها عرف عاشر مرة خلاص حفظ البيت أهو ده بقى طيب انت يا ابن انت درست الكتاب مرة نص الكتاب مرة واحد نص مرة واحد ما يا أخوانا لو واحد حضر شرح كتاب مرة هذا لا يكون رخصة لتدريسي للكتاب أبدا أنت لا تستمتع إلا أنت بدرس الكتاب ده تتربع مرات يعني كتاب البداية ده مثلا أنا سمحته مرتين المشاكل مرتين وقرأته وبدرسه مجموعات تانية غير دي لذلك كل مجموعة تلاقي نواف عندي مكان ما نشعارف ليه لأن مش أنت الوحدة كلي بت... بدرسلك فيه التاني كان واقف فيه أو كان السابق هنا يعني فين أسوأ فين عند الفصل الثالث اللي هي أداب الطالب مع شايفي فإنت ما ينفعش طالب مفاق تصور أنه هو درس الكتاب أهو دا الأخ دا أقول له ده بقى وقلت له يا ابن الناس النص التاني مش عايز أصدمه النص التاني احضره مع أي شيخ ويقرأه مع الطلبة ده يصلح هذا ده يصلح بس هنعمل إيه طلب مستعجلة أنت قصون درست ده مرة اثنين ثلاث واربع وقرأت مرة في صححة السنة صححة فقه السنة ومرة في تمام المنة ومرة في فقه السنة ومرة في عمدة الفقه كل دا في الفقه ومرة في مثلا كتاب عمدة الأحكام جيبت الأدلة وقرأتها من الصححيحين ومرة في بلوغ المرم لابن حجر الحديث مرة عليك ومرة قرت أفي البخاري ومرة قرت أفي مسلم كده تستطيع انت تشتغل انما واحد قرأ بداية المتفكه مرة حضروا مرة وحده مرة وحده لانت لو روحت لو روحت لخالتك مثلا في اسكندرية اول مرة اسكندرية مرة بس تريد مرة تروح انقدر تروس فلذلك نقول لابد من ايه من اتقان العلم قال الله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على ايه على مكثن مكث مجري مش مستعجل مش عايز بقى شيخ ونزلناه تنزيل وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة مستعجلين برضو القرآن كان بينزل منجما حسب الأحداث والوقائع الكفار بيقول له لا, طب ليه ماذا لم ينزل القرآن على محمد جملة واحدة ماذا من العجل برضو كذلك لنثبت به فؤاده ورتلناه ترتيلا قال تعالى الذين أتيناهم الكتابة يتلونه حق تلاوة برضو مش مستعجلين يقف مع الآيات لما تقرأ مثلا في علو الهمة صلاح الأمة في علو الهمة مثلا لشخصات حسين العفاني تجيب مثلا في باب الصلاة تلاقي مثلا السلف كان بيقوم الليل بآية واحدة آية واحدة النهاردة اللي بيقوم الليل واللي بيصلي قولك أنا قرأت جزء نص العالمش جزء نص لا انت وقفت ولا لا فنحن نقول قال والذين أتيناهم الكتابة يكلونه حق تلاوت فأمامك أمور لا بد من مراعاتها في كل فن تطلبه في كل فن تطلبه ناخد الأمور دي ونختم بأنهار قال فأمامك أمور لا بد من مراعاتها في كل فن تطلبه نمر واحد أهو لمسعدت قاعدين نقول فيه حفظ مختصر فيه في, الإيه؟ في الفن اللي تطلبه انت تطلب فن الفقر عايز ما اتصر فن في العقيدة اتصر فيه فن في النحي اتصر فيه انا لا اتصور ابدا طالب يدرس في النحي ومدرسة الاجرمية دي الكتاب الزغير اللي شرحه ابن اجر روم اللي كتبه وشرحه محمد عبد الحميد ده مش كده محمد ايه اه وشيغ بن عسلمين شرحه تعلاقات الجالية على شرح الأجرمية لا تصور طالب يدرس في النحو جبل الكتاب ده انت عارف درس الكتاب ده بقى مرتين ثلاثة وحفظته كويس وفهمته فهمته انا كلك هدايك فيك في النحو يكفيك ايه بقى يكفيك ان تبقى مصدور الحال تبقى على المنبر مصدور الحال احنا مشاهدين ان نبقى علماء في اللغة اللغة دي اللغة دي معلاش كبير مش أنت معلاش كبير أنت منعيب الخطيب منعيبه لما يبقى ركب عربية ويتعمد يمشي في المطباط مش فيه سواء كده يتعمد يمشي في المطباط لما دارك ينكسر أهو ده بقى الخطيب على المنبق المنصوب مرفوع كده. المرفوع منصوب ده اللي عنده لغة واللي ما عندهش مش حاسب حاج الناس النهاردة العوام دلوقتي العوام دلوقتي عارفين الحاجات دي فانا اقول لك انت لو قرأت الاجرمية دي وحفظتها هتطلع مستور الحال يعني مستور الحال يعني دفتور كويس كلام كويس الفعل والفاعل والمفعول المرفعات سبعة طب والمنصوبات خمستاشر طب كانوا اخوتها وان واخواتها وظن واخواتها طب المبتدا والخبر طب الفعل والفاعل طب الاسماء طب الضمائر طب الظروف طب الحال طب التوكيد بس خلاص لذلك يا كل نمره واحد حفظ مختصر فيه اتنين ضبطه على شيخ متقن قول الكلام ده 3 عدم الاشتغال بالمطولات بالمطولات وتفارق وتفاريك المصنفات قبل الضبط والاتقان اصلا وما تطلعش عن المختصرات لغاية ما تخلص المختصر في كل فن وقتينشغلش بيه المطولات مثلاك وعدها زي عمل خطبة يروح يجيب خطبة للشغل حويني وخطب زيها ما ينفعش في حال اسمها الخطبة التقليدية الخطبة التقليدية تبدأ بيها لازل تبدأ بيها الأول يعني ايه تقليدية يعني موضوع وتجيب آياته وأحاديثه وكفى عليك كده وأحسن كتاب في الموضوع ده كتاب رد الصالحية باب التوبة جايب آيات التوبة والأحاديث بعد على طول باب الأولى الإخلاص وبعدين التوبة وبعدين الصدق وبعدين الصبر وبعدين وبعدين خلاص التاني بقى عايز يعمل بقى خطبة في الولاء والبراء خطبة فيه مثلا شبهات ضد الإسلام يابني الناس أنت لسه أول مرة تخطو أول مرة تخطو امشي صح الصدق أدلته من الكتاب والسنة وقيت عندك قصة تحكيها في الصدق ناشي وقرائية تشد الناس الصبر الكتاب والسنة وعندك قصة ماشي إنما أول ما خش شبهات ددت عندك شبهات أصلاً مش هتحلها أصلاً لنفسك أنت تحلل شبهات الناس فيه وتقمص شخصية المشاكل الكبير تبقى تجلبيها وبهتلة عليه لبس جلبيها رقم 82 وبهتلة عليه على المنبر لما يحترم نفسه ويتكلم كلامي ناس هو خلاص ثم النشاء معه الحسان بخطب مين بخطب دينا كلها بخطب الملس العسكري بخطب الناس اللي في الدول العربية طب تب تكلم مين يتكلم ناس في الإصلاح 18 واحد جايين من الغيط ميتين ونيمين قاعد يقول لهم بقى والسياسة والدين والبتاعة أرعى لمنشط الأخبار فنقول لابد من حفظه مختصر ضبطه عدم الاشتغال بغيره شوف شو تلجاه دي بقى لا ينتقل أو لا, لا ينتقل من مختصر إلى آخر بلا موجب بلا موجب مخلص الأجرمي ورايح ياخد الفيت بن مال لا خلص الأجرمي صح خد بعدها قال جمع قال اقتناص الفوائد والضابط العلمي شيخنا الشيخ الشام الطالب اللي بيدرس عنده بيلزمه بأربح كشكية يعني نصلا بتذكر مثلا ياخد مادة في العقيد أربح شكية قدامه كده كشكل القواعد هو بيشترح نصلا عقيد كشكل القواعد قاعدة بتقول مثلا النف المحد كذا الأسماء والصفات كذا قالك تقول كذا لهذا القواعد وكشكول الاستشكالات وكشكول للتعريفات ما هو الإسلام تعريف ما هو الإحسان تعريف ما هو الإيمان تعريف ما هي السنة تعريف ما هي البدعة تعريف كشكول الهل الفرق والتقاسيم الفرق كذا وكذا الفرق كذا وكذا كل مد على كتب والطالب يحفظ القواعد والتعريفات والفرق والتقاسيم وكذا وكذا يبه هو هنا بيقول ايه بيقول اكتناص الفوائد والضوابط العلمية جمع النفس للطلب والترق فيه والاهتمام والاهتمام والتحرك للتحصيل والبلوغ الى ما فوقه حتى تفيض الى المطولات بسابلة موثقة يعني انت ما تمشي صح وبالصبر حتنتقل من المختصرات إلى المتوسطات إلى المطولات وإنت مرتاح إذا أنت في فتو ما يحط المفتاح يطلع الخمس حتنط على طول إنها تطلع الأول التالي التالت الرابع تمشي واحد وواحد فإحنا عايزين نمشي إيه واحدة واحدة ونخلص برضو واحدة واحدة وكده إيه خلصنا كده نتوقف بقى ما احنا خلاص هتوقف ان شاء الله عند وكان اعرف عشان وكان من راي ابن العربي المالكي انه لا يخلط الطالب في التعليم بين علمين وان يقدم تعليم العربيه والشعر والحساب ثم ينتقل منه إلى القرآن واقول قول هذا واستغفر لكم لذاك الرضيع